رب محجورا، وقد إنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء أمل ترى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة جن.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 وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تثبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر السوئي أفلم يكونوا يرونها؟ فَلَكَانُوا لَا يَرْجُونَ النُّشُورَ وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَخْذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَا يُظْلِمُنَا عَمَّا لِهَتِنَا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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا, ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم ثباتا وجعل النهار وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَأَنزَلْنَا فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَأَنشَأْنَا فِيهَا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 وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخرذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولى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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخطوا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا وَجَعَلْنَا الْمُتَقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا قَالُوا دِينًا فِيهَا حَسُنَتْ خُشْتَقَرُ وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبُدُ بِكُمْ رَبِّ لَوْنَ دُعَانِ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 من السماء آية فظلت أعناق لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 قال أَوَلَوْ جَاءْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأَتْبِهِ إِنْ قُلْتَ مِنَ الصَّارِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ سُعْبَانُ مُبِينٍ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءٍ نَاعِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّهَا ذَلِكَ سَاحِرٌ عَلِيمٌ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 لعلنا لثبع السحرة إن كانوا الغالبين فلما جاء السحرة قالون فرعون إن لنا لا أجر قالون فرعون إن لنا لا أجر نَحْنُ نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين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 قال من سلم قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلبون إن وإننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون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 فَلَقَّفَ كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ لَمْ أَقْرَقُنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُ الْمُؤْمِنِينَ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 في ذلك لا آيات وما كان أكثره المؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم.